وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيهم الدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجدات كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقعلوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء وفجونا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواخ ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد سَعَوْتْنَا هَا أَيَّهَا فَهُمْ مِنْ مُدَكِّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِهِ وَنُذُرٌ وَلَقَدْ يَسْتَعْمَلْ الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهُمْ مِنْ مُدَكِّرٍ كَذَّبَ السَّعَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِهِ وَنُذُر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 القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت تمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نستبعه إنا إذا لفي ضلال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 واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يستعمل القرآن للذكر فهل من مذكِب كذبت قوم لوط بن نذر إن أعصَلنا فَهُمْ فَاصِبًا إِلَّا آلُ لُوطٍ نَجَيْنَاهُمْ بِصَحْوٍ مَعَمَّتًا مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ فَكِشَكَنَا فَتَمَارَوْا بِأَذَر ولقد راودوه عن ضيفه فاطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم ذكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر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 أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساءة موعدهم والساءة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسور